إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر عليكم أحدا ولم يظاهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحسروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم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 فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرذونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسكون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 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإقوانكم في الدين ونقصر الآيات لقوم يعلمون وإن نكسوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة القفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون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 على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرروا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن حفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضنه إن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 هو الذي أرسل رسوله بنودى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس والذين يكنزون الذاب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أمين يوم يحمى عليها في نار جهنم فككوى بها جباههم ودنوبهم وظهورهم هذا مَا كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 وقاتلونكم كافا واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في القفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحلمونه عاما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 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثانياثنين إذ هما في الغار إذ يقول, إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنوده ان تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم ان في روخ فافا وثقالوا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم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 إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاغْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَثَامِهِمْ فَتَبَدَّى وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَدوا فيِيكُم م زَادُكُم إلاا قَذَا لَ وَلا أَوضَعُ خِناَا لَكم يَبغونَكُم الفتْنَةَ وَكِيكُم سََّعَونَ لَهُم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلموا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارمون ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سفقوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الى انهم كفروا بالله ورسوله ولا ياكلون الصلاه الا وهم كسالا ولا ياكلون الصلاه الا وهم كسالا إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما نريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلقون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولا تلك قوم يفركون لو يدعون ملجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يدمحون ومنهم من يلهذك في الصدقات فإن أعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إذا هم ولو أنهم رغوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤفينا الله من قبله ورسوله إنا إلى الله راغمون إنما الصنقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 129. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 120. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا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 قُلْ أَأَنذَرْتُمْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْطُ عَن قَائِلَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ قَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ المنافقون والمنافقات بعض من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هي حَصْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلَاقِكُمْ فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلَاقِكُمْ فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَقُضِيَ كَمَا قُضِيَ عَلَى الَّذِينَ قَبْلَهُمْ أُولَئِكَ حَقَّتْ تَعَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هم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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغوظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهمهم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 وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ قَبْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلقوا الله ما وعدوه وبما كانوا يتذمون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونبواهم وأن الله علام الغيوب الذين من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 والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلقون بمقعدهم خلاف رسول الله وترموا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا, وقالوا لا تنفروا في الحرب كل نار جهنم أشد حراً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 وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوكَ قَوْلِ مِنْهُمْ وقالوا, وَقَالُوا ذَرْنَا لَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَبُوا بِأَنْ يَقُولُوا مَعَ الْقَوَالِكِ وَكُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْطَمُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالَ هَذَا ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفان ولا على المرضى ولا على الذين لا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 تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أونياء قبوا بأن يكونوا مع القوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 الله وصلوات الرسول ألا إنها قرب كلهم سيدخرهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون احسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن حولكم من الاعراب هناك ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترقوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم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 يأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وكل اعملوا فسيرا الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبهكم بما كنتم تعملون واخرون مرجون لامر الله ام 124. وإما, وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم 125. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل 126. وليحلكن إن أردنا إلا الحسنى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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدم عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز عَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن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 لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا نَصِيرَ لَهُ لَقَدْ ثَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ بَعْدَمَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدَمَا متاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثه الذين قلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاق عليهم انفسهم وضاق عليهم انفسهم وظنوا الا من جان من الله الا الي فَتَابَ عَلَيْهِمْ لِيَكُونُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَقَلَّفُوا عَنِ الرَّسُولِ اللَّهَ وَلَا يَرْغَبُوا بِهِ عن نفسه ذلك بأنهم لا يسيبهم ضمأ وَلا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل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 وَمَا كانَ المُؤِّونَ لِييَن فيوكَ فََ فَلَلَا لَفَرَمِن كلُلِّ فِْقَةٍ مِمُ فَائِفَةُ لِيَتَ فَقَوْ فِي الّين وَلزوقَوْمَوْ إذَا رَجَع إلَْهِ الَّ عََّْم يَحْظَو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِمُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِرْضَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمْرُونَ الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماكوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت صورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرق الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاء رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العرش